بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 بكل شيء عليما الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر খুব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 له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 تراهم ركع عن سجدي يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيمهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلض فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب زُرَاعَ عَلَى يَغِيظُ بِهِ مُلكُ الكَفار وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مغفرة وأجرا عظيما الله الله الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله أكبر. الله الله الله ورحمة عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله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 مِنْ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله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 وَإِنق إفَتَانِ مِن المُؤمنِنينَ قتَتَل فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِح بَيْنَهُماَا فَإبَغَت إحْدَهُماَا على الأُخْرَم فَإِن بَغَت إحْدَهُماَا على الأُخْرىَ فَقاتِلَّ تَبِغِي فقاتِلُ الَّ تَبِغي حَ تَفِي أَ إلَ أَممر الَّ فَإِن فَ أَتْفَأَصْلِحُ بَيْنَهُماَا بِالعَدِلِ وَأَقُصِطُ إِ اللهَّه يحبُ المُقصِطين إِ مَْمُؤمنِنونَ إخْوَ إ مَْ المُؤمنِنونَ إخْوَتُ فَأَصِْحُ بَيْن أَخَوَيكُمْ وَاتَّقُ اللهَّ وَاتَّقُ اللهَّه لعََّكُمْ সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ হাশিম মদানি আর আপনারা দেখছেন বিশ টিভি বাংলা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 প্রতি শুক্রবার থেকে চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছিলেন কোরআন উইল রিমেন্ট মডার্ন বুক এভার मानुषे सब समस्या विश्व मानवतार महान सम्पद शबानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसाए a uh -huh.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 مَن يُلَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ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 وَقَدَاءَ إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير طالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله أكبر>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 والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر من فَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تُقْصُ الصَّرْصَرُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍّ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 تراني كل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله. الله أكبر. الله أكبر.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 على قرينه هذا ما لديعتيد القيا في جهنم ما كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله آخر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 بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله الله أكبر سبحانه الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله রহমাত রহমতামালাইকুমার রমতারাই রহমত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 আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদে ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু প্রতি মঙ্গলবার রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে ইস বাংলায়